بصوت المنشد نجم عبد الله ليس الغريب غريب الشام والأمان إن الغريب غريب اللحد والكفاني innal ghariba lahu haqqun li ghurbatihi ala al muqimin fi al awtan yuskanin حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحان سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها Al-Sirri wa al-alani Ma ahlam Allah an-ni Haithu amhalani Wa تمساتُ ع بِدَمِ وَلا بُك وَلا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 دعنك دع عذلي يا يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أسح علم قطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصوني كأنني بين تلك الأهل منطرحا On Samad Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali يا لي وينعاني وينتموني وقد اتى بطبيب كي يعالجني ولم ارى الطب واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هاواني واستخرج الروح مني في تغرهرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمذوني بعد الإياس وجدته في شراء الكفن وقام من كان حب الناس في عجال نحو المغسل يأتي غاسلا ني وضل يا رب من نبغي غاسلا حذقا حرا اديبا قريبا عارفا فطن فجاءني رجل فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وَصَارَ فَوْقِ خَرِيرُ الْمَاءِ يُوظِفُونِي وَأَسْكَبَ الْمَاءَ مِنْ فَوْقِهِ وَغَسَّلَنِي رسلا ثلاثا وناد القوم بالكفانين وألبسوني ثيابا لا كمام وصار زادين عن وطئ حينا حننا طنين واخرجوني من الدنيا فوا اسفاه رحيل بلا عز حَمَلُونَ عَلًا أَكْثَرَ فِي أَرْبَعَةٍ مِنَ الرِّجَالِ وَخَلْفِي مَن يُشَيِّعُنِ وَقَدَّمُونِي إِلَى الْمِحْرَابِ وَانصَرَفُوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا أركو علىها Nmill 33 Vakiddem poured One one, uno,other not understand me Wait favour Tso back from Deshaun Finally, لاي ني اغرقني فقام محترما بالعزم مجتملا وصفف لنا من فوقي وفر وقال هلو عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي الميناني في ظلمة القبر لا أم ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني فريد وحيد القبر يا سفاه على الفراغ فهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قَدْ حَلَّنِي أَمْرُهُمْ جِدًّا فَأَفْزَعَ عَنِّي وَأَقْعَدُني وَجَدُّوْا فِي سُوءٍ عَلَيْهِمْ مَالِي سِوَاكَ خلّصني فمنن علي بعفو منك يا املي فانني موثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا وصار وزري على ظهري فاثقالني واستبدلت زوجتي بعلا لها وحكمته على الأموال والسكن وصيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطنين وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها الراح منها بغير الحمط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن إلا راحة البدن يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا يا زارع الشر موقوف على الوهن Ya Nafsu Kufi An Al-Asiyyani Wa Aqtasibin Fialan Jameelan Ya ان كنت بي واعمل حسنا اصل تجازىن بعد الموت بالحسنين ثم صلا المختار سيدنا ما وضأ البرق في شام وفي يمان والحمد لله ممسين نا وصبحنا بالخير والعفو والاحسان